فذلك يومئذ يوم إذى يوم عسيل على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت لهما لممدو دا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا ان انه كان لاياتنا عنيدا ساورهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر